111. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما 112. قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ 113. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط 112. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا 111. شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله 113. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت 114. إنه حميد مجيد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 وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا نُصِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ضِرْعًا وَضَاقَ بِهِمْ ذَرعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ 119 ومن قبل كانوا يعملون السيئات 110 قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم 111 فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد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 ما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها جعلنا عليها سافلها وأنطرنا عليها حجارة من سجير منضود بسوامة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد